بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا وسنين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في هذا اليوم المبارك السادس والعشرين من شهر القعدة لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في هذا الدرس المبارك شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية للإمام من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين ابي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في أبواب الهدايا والضحايا قال رحمه الله باب الهدي يعطب قبل المحل قال رحمه الله عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحله قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب ثم به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك من أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه قال وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكله رواه الخمسة إلا النسائي قال وعن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي قال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها رواه مالكم في الموطأ, في الموطأ عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زلنا في كتاب الهدايا والضحايا تكلمنا عن استحباب الهدي وما يستحب في الهدي من السنن وبيان أنه إذا عين هديا أنه لا يجوز له أي يبديه أو أن يبيعه ثم بينا حكم ركوب الهدي وأنه لا يجوز ركوبه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وأن يكون ركوبه بالمعروف وبينا أن الهدي في البقري يشترك فيه السبعه والبعير كذلك الذي عليه اكثر العلم أنه يشترك فيه السبعه لكن لو اشترك في البدنة العشرة عند الحاجة لا بأس وعليه يحمل يعني قول من قال بذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنهم جعلوا للبعير عشرة اشتركوا فيه. ناسب يأتي المؤلف رحمه الله بباب الهدي لو أنه كان معه هدي فمرض الهدي أو عطب الهدي عطب الهدي يعني وخشي عليه هلاكا والعطب هو التعب والهلاك فبين حكم الهدي إذا عطب قبل أن يصل إلى محله لأن المأمور به أن يذبح في مكة فقال عن أبي قبيصة ذويب بن حلحلة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن يظهر أن هذا البعث كان في سنة تسع كان في سنة تسع ثم يقول إن عطب منها شيء عطب تعب وهلك والمراد قرب هلاكه بدليل قوله فخشيت عليها فخشيت عليها موتا فانحرها هذا الحكم الأول ثم اغمس نعلها في دمها والحكمه في غمس النعل النعل الذي ماذا المقلد فياخذ النعل المقلد عليها كالقلاده ويغمسه في دمها والحكمه ليعلم انها انه هدي ليعلم أنه هدي فيأكل منه من فياكل منه الفقراء والمساكين ولا ياكل منه الرفقه كما سياتي ثم اضرب به صفحتها اضرب به لما يغمس النعل في الدم ويضرب به صفحه البعير من الشق الايمن ثم الشق الايمن او يضرب ماذا صفحه البقر يصبح علامه على انه هدي قد عطب فيجوز ماذا فيجوز اكله لمن مر به ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك رواه احمد ومسلم اختلف العلماء في الرفقه هل الرفقه هم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره أم المراد بهم جميع القافلة الذين معه من العلماء من قال المراد بهم من كان مرافقا له على وجه التمام كان يكون يطعم معه ويجلس معه ويأكل معه ومنهم من قال لا من كان معه في القافلة ولو كانت القافلة كبيرة فإنه لا يجوز أن يأكل منه والحديث له قصة مشهورة وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره ما بين هنا ماذا أنه خشي عليه الموت أو لا وإنما قال ماذا كيف أصنع بما ماذا تعب وخشيت عليه الهلاك قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فلياكلوا انحرخوا هنا ماذا امر وظاهره ماذا الوجوب انه اذا خشى هلاك الهدايا وعطبها وموتها فانه ماذا يجب عليه ان ينحرها قال انحره واغمسنا عليه في دمه واضرب صفحته ليعرف انه هدي وخلي بين الناس وبينه فلياكل ماذا تلاحظون في الحديثين هنا لم ينهر من لم ينهى لفقته عن أكله ولم, ماذا؟ ولم ينهاه هو عن أكله فكان الحديث الثاني يعارض الحديث الأول وفي الحديث الثالث قال أن هشام بن عروة عن نبيه أن صاحب هدي النبي هو ناجية الخزاعي وقد سمع عروة منه رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها رواه مالك في الموطة فتلحظون أن أحد الحديثين ليس فيه ماذا؟ النهي عن أن يأكل هو منها وأهل لفقته بينما الحديث الذي في الصحيح مسلم فيها النهي عن أن يأكل هو ومن ورفقته الحديث البلاب دليل على مسائل الأول أنه إذا عطب الهدي أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق لمرضه أو خشي موته أو هلاكه وجب ذبحه ونحره في موضعه وهذا محل اتفاق بين العلماء لأنه لو مات ماذا أصبح ميتة لم ينتفع به فوجب أن ينحره قبل ماذا هلاكه وموت لينتفع الناس به الثاني يسن له أن يصبغ نعل الهدي المقلد في عنقه ثم يضرب به صفحة الهدي يصبغه بالدم يعني ثم يضرب به صفحة الهدي والحكمة في ذلك أن يعرفه الفقراء فيعلم أنه هدي فيأخذه المسألة الثالثة أنه لا يباح للمهدي أن يأكل من هديه الذي عطب وإن كان المهدي فقيرا وهو مذهب الجماهير وإن كان روي عن ابن عمر أنه أكل من هديه الذي عطب ولم يقضي مكانه المسألة الرابعة ظاهر حديث أبي قبيصة أنه يحرم على أحد من رفقته الذين معه في الركب أن يأكل من الهدي المعطوب يحرم وهو مذهب الشافعي وأحمد. بل قال الشافعي سواء كان رفيق مخالطا له أو غير مخالط فيدخل ماذا؟ فيدخل في الرفقة كل من كان معه في القافلة وفي جملة الناس وقال مالك يباح لرفقته ولسائل الناس غير صاحبه أو سائقه الذي يسوق الهدي واستدل رحمه الله مالك بأي حديث واستدل بقول النبي وخلي بينه وبين الناس فماذا أمره بأن يخلي بينه وبين الناس واستدل الجمهور بحديث قبيصة فهو ماذا حديث صحيح في مسلم متضمن للزيادة ولمعنى خاص فيجب تقديمه على عموم ما خالفه ولا يصح قياس رفقته على غيرهم لأن الإنسان قد يشفق على رفقته ويجي يحب التوسعة عليهم وربما وس عليهم من مؤونته وفي الحديث قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل ماذا؟ قبل عطبه واوانه انتبهوا قد يقول قائل لماذا نهي الناس والرفق عن الأكل نهي عن الأكل من الهدي لأنه لو أذن لهم يصبح كلما ماذا ما لاحظوا تعبا في الهدي ماذا سيحكمون بانه عطب فيذبحونه فياكلون منه ولذلك نهى الشارع ان ياكله السائق له مالكه والسائق له الذي يسوقه ونهي الناس عن ماذا ونهى الناس عن ماذا عن الأكل من لاجل الا يستعجلوا عطبه قبل لا يستعجلوا عطبه قبل اوانه قال الترمذي بعد حديث ناجية الخزاعي والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزى عنه وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيء غرم بقدر ما أكل منه نعم هذه جملة حديث أو مسائل الباب نعم وفي هذا حرص من الشارع الحكيم على حفظ ماذا حفظ حق من حق المساكين الذين سيق الهديوا وماذا السيق الهديوا لاجلهم نعم ليطعموا منه نعم نعم الباب الذي قال رحمه الله باب الأكل من دم التمتع طبعا قولي وخلي بين الناس وخلي بين الناس وبينه الناس يدخل فيها من يدخل فيها كل أحد من الرفقة غنيا أو فقيرا فهذا الذي جعل الإمام مالك ماذا يقول يقول يأكل منه كل أحد إلا من إلا سائق فهو عام يرى أنه عام لكن نقول هذا العموم مخصوص بأي شيء بالحديث الذي قبله ولا تطعمه أنت ولا أحد من أهل رفقتك نعم. نعم. قال رحمه الله باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع قال رحمه الله في صفة حديث جابر, جابر حج النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هده ثم أمر من كل بدنة ببضعة ببضع ببضعة فجعلت, فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها روه أحمد ومسلم قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمره فساق ثلاثا وثلاثين بدنه وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه بره من فضه فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعة فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل لأبي جهل قال عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعده من ذي القعده ولا نرى الا الحج فلما دنونا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة اي يحل قالت فدخل علينا يوم النحر فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه قال رحمه الله وهو دليل على الأكل من دم القران لأن عائشه كانت قارنه باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب أكل المهدي من هديه سواء كان الهدي تطوع أو واجب كهدي التمتع أو القران فإنه استحب الأكل منه أما التطوع فماذا؟ هو ظاهر أكله من ماذا من هذه التطوع ظاهر لكن الإشكال في أن يأكل ماذا من الدم الواجب الذي هو ماذا الهدي للمتمتع وماذا والهدي للقارئ لأنه واجب عليه قال باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع ثم قال في حديث جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف إلى المنحر المنحر الموضع الذي نحر فيه موضع نحره صلى الله عليه وسلم أولى من غيره وكان معروفا في في ميناء وهو موضع من ميناء قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنه بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر قيل إن الذي أعطى عليا كان كم ستة ماذا سبعا وثلاثين لتكون تمام ماذا تمام المئة وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من لحم فجعلت في قدر فطبخت فأكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فأكل من لحمها وشرب من مرقها لاحظوا النبي ماذا كان كان قارنا قد يقول قائل إن الهدي الذي مع النبي ليس هو هدي القران إنما هو هدي تطوع قرمان لكن نقول علي علي كان ماذا أتى من اليمن فقال له النبي بما أحرمت قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو محرم ماذا قارنا وأكل علي ماذا من هذا البدن واضح استنباط فهو دليل على جواز أن يأكل المهدي هد طوع من بدنه, من بدنه ودليل على جواز أكل القارن ماذا من دم القران الذي ماذا يذبحه قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر يعني قبل أن يهاجر قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هذا المراد وحجة بعدما هاجر ومعها عمره فساق ثلاثا وثلاثين بدنة هذا فيه ماذا شذوذ اللفظ هذا ساق النبي ثلاثا وستين بدنة كما في الحديث وجاء علي من اليمن بقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعة فطبخت وشرب من مرقيها رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل لأبي لهب السؤال هنا لماذا أورد الحديث الثاني مع أن الحديث الأول قد يغني عنه وهو أصح منه ها هو جمل لأبي جمل ابي لهب هو في فيها قيل كان اشتراه من اشتراه علي رضي الله عنه طيب هذا بسبب سبب اخر لا السبب حجه حجه بعدما هاجروا معها عمره ليقول انه لا ليقول أنه قارد ليريد ان ينص على بيان ماذا القران ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارد وأكل ماذا واكل من ماذا وأكلت صلى الله عليه وسلم من دم القرآن هذا هو ثم قال والحديث رواه الترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله لخمس بقين بقينا ذي القعدة ولا نرى إلا الحج يعني الإفراد فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروه أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه متفق عليه وهو دليل على الأكل من دم القران لأن عائشة كانت قارنة عائشة نعم كانت قارنة لأنها كانت قدمت مفردة. ثم ماذا حاضت فأمرها النبي أن تجعلها ماذا عمرة في حجة قارنة طيب بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات كنا متمتعات فهذا الحديث دليل على أنه ماذا يجوز أن يأكل من صاحب هذه التمتع وهدي القرآن أن يأكل من هذه نعم والحديث خرجه البخاري في باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن وقد وهذا الحديث تكرر معنا كثيرا يمكن وقد كرره البخاري أكثر من 34 مرة طيب قد يقال كذلك إن حديث جابر قد يغني فلماذا يولده النبي قال فلماذا يعيد الحديث أو يأتي بدليل آخر قد يقال أن حديث جابر قد يقول قائل أنه خاص بالنبي فالنبي يجوز له أن يأكل من هذه فأراد أن ينفي هذه الخصوصية وأن يقول كل قارن وكل متمتع يجوز له أن يأكل من دم القران والتمتع إذا نقول دلت أحاديث الباب على مسائل أولا استحباب وتكفير الهدي وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة مئة بدنه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم ساق منها ثلاثة وستين كما في الترمذي وهي التي ذبحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وأوكل عليا أن ينحر ما غبر أو ما بقي ثانيا استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه إذا قوي على ذلك وكان يعرف وقد بوب البخاري باب من نحر هديه بيده وأورد في حديث أنس في نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وفيه جواز الاستنابه في الذبح وفي نحر الهدايا والأضاحي فقد أناب النبي صلى الله عليه وكله بما غبر أو بقي منها الرابع استحباب أكل المهدي من هدي التطوع لأن الله تعالى يقول فكلوا منها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه التي أهداها تطوعا فيؤكل من الهدي الواجب كهدي التمتع والقران لكن لا يجوز ان ياكل من دم ماذا دم الفديه الذي هو الدم الواجب عليه كمن ماذا كمن ترك الاحرام من الميقات او ترك نسكا او ازال شيئا من محظورات الاحرام او وقع فيه فهذا دم جبران لا يجوز ماذا لا يجوز أن يطعم منه وإنما هو خالص للفقراء لفقراء الحرام ذكر بعض الفقهاء استحباب أن يطبخ ماذا أن يطبخ من هديه ويجعل منه مرقا وأن يجعل منه مرقا كما فعل ماذا فعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم نعم كذلك أن هدي النبي كان منه ماذا منه بدن من الإبل وماذا بدن ماذا من البقر لنص الحديث فدخل علينا دخل علينا يوم النحر ماذا؟ بلحم بقرين نعم نعم وجواز كذلك أن ينح أن يضحي المسلم عن ماذا عن أهل بيته نعم فينسلم ضح عن ازواجه وكذلك جواز الاشتراك في الهدي، جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. نعم. لا يجوز المهدي أن يأكل من هديه وأن كان فقيرا لا يجوز المهدي ان ياكل من وان كان فقيرا اللي قبلها. لا هذا إذا عطب. إذا عطب وخشين أن يموت. الآن لما يأتي المسلم ويبعث معه هديا مثلا من المدينة أو من القدس أو من أي مكان جيد سوق الهدي مسنون وبعثه إلى البيت الحرام تعظيما لله عز وجل وقربانا له وتعظيما للبيت الحرام ففي سوق الهدي سنة عظيمة لتظهر الشعائر شعائر الدين ومنها ماذا سوق الهدي تعظيما لله فيعلم الناس أن هذه الهدي الذي يساق يعظم لله في الطريق الطويل قد يعطب يحلك وقد ماذا نخشى عليه الموت واضح بأكد المسألة فشرع الشارع لنا شيئا عظيما شرع لنا ماذا أن ننحرها لاجل الا تصير ميتة فلا ينتفع بها تموت فتصير ميتة فشرع ماذا الشارع أن نحرها ثم ماذا نغمس النعل المقلد ذكرنا التقليد البارحة كيف تقلد البدن ثم نأخذ النعل المقلد على الرقبة جيد فنغمسه في الدم ثم نمسح به صفحة البدنة ثم نقول بعد هذا كله بعد أن ننحرها نقول لا يأكلها لا للسائق لها الذي يسوقها ولا المرسلة به جيد ولا رفقة القافلة لماذا؟ لأن لو أذن لهم في أكلها وطعامها لاستعجلوها كيف؟ كلما رأوا في شيء من الهدي تعبا ماذا؟ قالوا عطب فنهاهم الشارع لأن يسد الذريعة ولأن لا تتشوف نفوسهم إلى, إلى هذا الهدي فالذي يمنع من الهدي فيه هو إذا عطب فينهى عن أكله بل ينهى عنه ماذا؟ الفقراء الذين في الرفقه ينهوا عنه واضح؟ نعم الباب الذي قال رحمه الله هذه الأبواب قد لا تدرس كثيرا حقيقة في بعض متون يعني مثلا في البلوغ في المحرر ما فيه جيد أم بابقول في العمدة ما فيني، فقد لا تدرس هذه الأبواب كثيره لكن دراستها فيها شيء على يعني من الاطلاع على أسرار الشارع الحكيم، ما هي حكم الشارع في الهدية، صار عظيمة، يعني فهذه فائدة دراسة المطولات أن الإنسان يقف على ماذا؟ يقف على بعض يعني الفوائد والفرائد التي قد لا يقف عليها في متون أخرى، قال قال رحمه الله. باب أن من بعث الهديا لم يحرم عليه شيء بذلك قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ففأفتل فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم رواه الجماعة وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشه ليس كما قال ابن عباس إنما فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي أخرجاه باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك أورد المؤلف هذا الباب ليبين أن من بعث هدياً من مكان بعيد وبقي ولم يأتي مثلاً لم يأتي لعمرة أو إلى حج أنه ماذا؟ أنه يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء لأنه قد يتوهم متوهم أنه إن بعث بالهدي ماذا؟ أمسك مثلا عن أن يقص شعره أو يقلم ضفره ويمس بشرته أو قد ماذا يكون محرما كما قال بعض الفقهاء واضح فعنون المؤلف أو ترجم بهذا الباب نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وهذا يدل على ماذا هنا كان لعلها تريد التكرار ليس مرة بل فعله النبي مرات فأفتل قلائد هديه أحكم ماذا أحكم ماذا أحكمها يعني بمعنى ماذا أحكمها بشدها جيد فأفتر قلائد هذه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم رواه الجماعة أخرجه البخاري في باب فتر القلائد للبدن والبقر وباب إشعار البدن وباب من قلد القلائد بيده وباب تقليد الغنام وفي لفظ ثم قلدها بيدي ثم بعث بها مع أبي يعني أبو بكر رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي وفي لفظ كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم في أهله حلالا صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن زيادة ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هدية فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا تقول فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها معابي في أي عام في عام تسع في عام تسع فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فلم يحرم على رسول الله سلم الله له يعني شيء أحله الله له حتى نحر الهدي نعم الحديث دليل على مسائل حديث الباب أولا من بعث هديا أولا استحبابه بعث الهدي وهذا الصريح تكرر معنا كثيرا واستكثار الهدي كذلك يستكثر منه دليل والحديث دليل على أن من بعث هديا وأقام ولم يحج أو يعتمر فإنه لا يصير بذلك محرما ولا حراما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم أو الحاج وهو قول الجماهير من اهل العلم فلا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرما ولا يجب عليه شيء وقد ثبت مثل ذلك عن عمر وجماعة من الصحابة ثبت عنهم أنه لا يصير محرما عن عائشة والمسعود مسعود وأنس وابن الزبير وآخر قال ابن المنذر وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار يعني أنه يبقى حلالا وقد كان ابن عباس يرى أنه ماذا يكون ماذا حراما يكون حراما فيقول من أهدى هدية فإنه ماذا حرم عليه ما يحرم على الحاج حرم ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدية أو حتى ينحر الهدية ونسب هذا القول أو نسبه ابن المنذر إلى ابن عمر إلى ابن عمر وإلى عمر وعلي وقيس ابن سعد وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وأخرون لكن هذا كان في أول الأمر ولذا جع الزهري أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس أن الأمر استقر في القرن الأول على خلاف ما قال ابن عباس قال الزهري أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك هي من عائشة رضي الله عنها وعن عمرة بنت عبد الرحمن فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس فكان بعض الصحابة يظن أنه يبقى ماذا يبقى حراما لكن عائشة هي أقرب الناس للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت ان النبي كان يبعث بالهدي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا ثم يبقى حلالا ولا يحرم عليه شيء صلى الله عليه وسلم حتى ينحر الحديث. لم يكن ماذا يحرم عليه شيء صلى الله عليه واله وسلم وفي الحديث استحباب تقليد ماذا تقليد الهدايا بيده ان يقلد المرسلو الهدايا بيده فانه ثم قلدها صلى الله عليه وسلم بيده صلوات الله وسلامه عليه نعم الحديث الذي يرينا قال رحمه الله هل تصور بعث الهدايا وتقليدها في زماننا نعم يتصور تصور أن يبعث بها ويقلدها ويضرب على صفحتها ويشعرها كل هذا متصور وينبغي حقيقة أن يعني تظهر مثل هذه الشعائر والسنن وقد يقال في الحج أنه يشق ذلك لكن في العمر ليس بشاق أو في سائر السنة ليس بشاق نعم لا يجوز اليوم ترسلها اليوم لو ما تعتمر يعني لو قلت مثلا عندي خمس ذبائح أرسلها إلى مكة تذبح في مكة وأشعرتها جيد وين كان الاشعار في الغنم ليس يعني كالإشعار في البقر لكن لو ارسلت مثلا بدنة وأشعرتها وقلتها واخذتها عليك ووضعتها في عنقها فهذه سنة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقيت في مكانك فتبقى حلالا لا يحرم عليك شيء نعم قال رحمه الله باب الحث على الأضحيات. قال رحمه الله عن عائشة. أنت رحمه الله الكلام على الضحينة أو الضحايا. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراقة دم. وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب قال وعن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوفوا قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد بن ماجه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه قال وعن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد رواه الدارقطني نعم باب الحث على الأضحية عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين آكدية سنية الأضحية وأنها مشروعة ومستحبة وسيأتي بيان حكمها بالتفصيل وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على الأضاحي وإذا أطلقت الأضحية فالمراد بها ما يذبح في أيام ماذا عيد الأضحى في يوم النحر وما بعده من الأيام كما سيأتي الخلاف فيه وهي مشروعه الأضاحي مشروعة بالكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فيقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه والمنسك هنا ماذا على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والمنسك هنا هو ماذا هو ذبح الأضاحي هو ذبح الأضاحي وقيل هو الهدايا والأضاحي التي تقربوا بها إلى الله عز وجل قال ابن كثير يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع المناسك نعم لكل أمة جعلنا منسكا المنسك هنا ذبح الأضاحي ونحر البدن هذا منسك في كل الأمة قبلنا نعم. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية إجماعا وأنها حب الأعمال إلى الله يوم النحر وأنها سنة إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى وفديناه بذبح ماذا عظيم فبقيت سنة ماذا في الأمم من بعده وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها ولعل الحكمة من مشروعية الأضاحي تعظيم الله تعالى بإراقة الدماء وذبح الأضاحي تقربا له تعالى وإظهارا لشعائر دينه وما يكون في ذلك من تذكر نعمة الله تبارك وتعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وما فيه من التوسعة على الأهل والقرابة والفقراء أيام العيد وما يجلبه من التآلف والتواضد والتعارف في الإهداء أو ما يتصدق به لذوي الحاجات. نعم تأتي مسألة دائما تتكرر في حج في الأضحى هل الأفضل ذبح الأضحية أم الصدقة بها؟ ذكر النووي أن الصحيح في هذا. وان ما عليه الجمهور ان ذبح الاضحيه افضل من الصدقه بثمنها لان اراقه الدم في هذا اليوم عباده مقصوده مخصوصه فان الشارع سبحانه وتعالى اراد من عبادي ان ينحروا ويذبحوا في هذا في هذه الايام وهي ايام ماذا ايام النحر تعظيما له سبحانه وتعالى واظهارا للشعائر واظهارا للفرح والسرور بنعمه الله تبارك وتعالى ولأن الأضحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عمل المسلمين ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالصدقة عوضاً عن ماذا؟ عن الأضحية لم يؤمر بهذا بل أمر بالاستكثار من الأضاحي والهدايا فإن النبي ذبح ماذا؟ كبشين وبعث صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مئة من البدن وفي بعض يعني بعثه صلى الله عليه وسلم بعثه 60 من البدن صلى الله عليه وسلم فلا يقال أن مثل هذا هدر أو أن مثل هذا الأفضل أن يتصدق به لا هذا أوانه في ذلك الزمان في زمن الأضاحي الأفضل ماذا؟ الأفضل ماذا؟ الأضحية كما أنه قد يقول قائل في زكاة الفطر تذكرون أن الأفضل أن يتصدق بها نقدا بدل ماذا؟ أن تكون طعمة من ماذا؟ من بر أو زبيب أو تمر أو غيره من أصناف التي يجوزها نقول لا الحكمة منها أنها تكون في العام مرة فتظهر ماذا؟ شعيرة ماذا؟ زكاة الفطر يبقى مسألة لو أن أهل البيت يعني البيت الواحد الأب والزوجة والابن أو الأبناء هل الأفضل أن يذبحوا عنهم ذبيحة واحدة أو يذبحوا ذبائه من علماء من قال يذبح ذبيحة من واحدة لفعل النبي وسلم فإنه ماذا ذبح صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته من أهل العلم من قال بل إن الاستكثار ماذا مرغب فيه لانه من أعظم الأجور أن يذبح الإنسان فيقال أن من كان سعه ومن كان مستقلا بماله كالأب مثلا مستقل بماله أفترضنا أن الأم مستقلة بمالها عندها مال وتستقل به والابن الكبير مستقل بماله فهنا يستحب أن كل من كان له مال يستقل به أن يدبر هذا الصحيح نعم طيب ولو كان إخراج القيمة هو الأفضل لعمد إلى فعله الصحابة رضي الله عنه ففعلوا سيأتي أحد أحاديث فيها إشارة شيء من هذا وعن عاشت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر لاحظوا ما عمل عموم أي عمل يوم النحر عملا أحب إلى الله من حراقة دم أي إراقته وقيل للإضافة الها هنا ماذا من باب ماذا الزيادة في المبنى التي تزيد في المعنى وأن وإنه لياتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع الارض فطيبوا بها نفس الرواه احمد رواه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقال لا يعرف إلا من حديث هشام عروه إلا من هذا الوجه لكن الحديث الأقرب أنه حسن وعن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة, سنة ابيكم إبراهيم الحديث رواه أحمد بن ماجه واسناده ضعيف جدا فإن فيه أبو داود نفيع بن الحارث متروك وفيه عائذ الله المجاشعي ضعيف فالحديث ضعيف بل ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني وعن وعند بهررت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعه سعه أي قدرة من المال أو قدرة ماذا من النعم فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهب وقال الحافظ نحجر رجاله ثقات لكن لكن يختلف في رفعه والموقوف اشبه بالصواب يعني كانه من كلام ابي هريره قد ضعفه النووي لاضطراب فيه وقال فيه عبد الله بن عياش ضعيف لكن عبد الله بن عياش يعني رواه ورواه وغيره ففيه شواهد ومتابعات يقوى يقوى بها ولذا فحسنه الشيخ الالباني وهو حديث حسن وهو دليل لمن دليل لمن قال بوجوب الأضحية على القادر بوجوب الأضحية على القادر وأنه ماذا يحرم على القادر أن لا يضحي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد رواه الدار قطني والطبراني وابن حبان وابن عدي والبيهقي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف وقال الباني ضعيف جدا وضعفه قبلهم البيحقي فالحديث ضعيف فكان ما يأتي من أفضل حديث هو الحديث أول حديث ماذا عائشة وحديث أبي هريرة هي من أصح الحديث في الحف على الاضحيه ولو لم تصح هذه كلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرانين كما سيأتي أنه ضحى وضحى عن زوجاته صلى الله عليه وسلم ولم تزل الوضحية ماذا شعيرة من شعائر الدين وعليها عمل المسلمين نقف هنا ونكون إن شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد يعني ابني اعلان مش مناسب Allah Akbar شهد ان لا اله الا الله اشهد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 Hayya ala al